بسم الله الرحمن الرحيم قلنا لاشهد لله نحله ونعينه ونسخره نأو باللله من شرور نفوسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشر لا اله الا الله وحده لا شريك له واشر ان محمدا عبده ورسوله كما بعد وان اسبقى الحديث كتاب الله وقال هذه هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قوثيق مورف سي الله جل جبار وتعالى بدأ يا كرمي الله سبحانه وتعالى كذلك وكثر السلامكم صلى الله عليه وسلم aposieni pamoja na kuhifiziana husiangu kwa tie kumogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala tunaendelea na somo la alqawaid fiqhiyah kabla ramadhani tulikoa to katika ayat ya 18 ambayo anabi الشيخ سعد رحمه الله انا كما وتدعو الاحكام فلا يزير الشك لليقين تقسمه كما في بيت الشيخ رحمه الله هل قوه ان الشريعه معروف ketika يتويا التوازن اما الذي يثني لا يظلم بالشك يقيني هيؤن بك وشك فايو لو باذن الله سننبيها في الجزء 19 نعم سوره فات صحيح الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن تبع هداه يقول رحمه الله تعالى والصدف والاسفغ والاسف في مياهنا الطهاره والارض واحتيال والهجاره نعم والاسف في مياه نتها والارض والثياب والهجاره ما تيلي كتق مايهت نطهاره Asiri katika maji yetu ni tohara wal-ardhi na ardhi na nguo na mawe Tuko na kusudia kwamba asiri katika maji yetu ni tohara kadhalika ardhi asiri yake ni tohara nguo asiri yake ni tohara kadhalika mawe asiri yake ni tohara ان هذا مقاله ما هو الاسل الاسل المراد به القاعده المستمره او الأمر المستمر الاثر قال المراد به القاعده المستمره او الأمر المستمر الاثر المراد به مقصود يا الاخ في القاعده المستمره لكي دا يني كويندليا اول امر المستمر او جاملني كويندليا قال والمتمه والثر في مياه نطها ماثيل ketika maji itu thahara kwamba قاعده يني كويندليا او جاملني كويندليا ni kwamba akili ya maji itu فرع الشيخ هذا الاصل من القاعده فرع الشيخ هذا الاصل من القاعده اليقين لا يزول بالشك فرع الشيخ هذا الاصل من القاعده اليقين لا يزول بالشك فرع الشيخ هذا الاصل من القاعده اليقين لا يزول بالشك شيخ ام فنه تفسر هي هذه اليقين لا يزول بالشك وان يقين هل يندمج بالشك وقد ذكر الشيخ رحمه الله اربعه امور وذكر الشيخ رحمه الله اربعه أمور الاثر فيها الطهارة ذكر الشيخ اربعه امور الشيخ رحمه الله امتaje بك 4 فيها الطهارة اثيرت كيو بتوينه نطهاره وهي المياه والارض والثياب والحجاب فيما بينه نماء وناض وماء فيتوينها رياكه للطهارة اي اصول في مياه للطهارة ماذا يريد الناظم بهذا ال لما قال الاسر في مياهنا التحال ماذا يريد بهذا الاثر يريد بماذا الاثر أن الماء الذي لا نعلمه اهو طاليرون او نذره المراد بهذا الاثم ان الماء الذي لا نعلم او طاهر او نجس نرجع للاصل ان الماء الذي لا نعلم اه هو طاهر او نجس نرجع للاصل وهو الطهاره ان الماء حيفا ماء مقصود به هي اته ان الماء حيفا ماء الذي لا نعلم اهو طاهر او نجس ابا حجو بمج هي هل نقي طهاره او نجس نركئ للاصل تنرود ketika هي اته وهو الطهاره أقيل من طهارة فصوبا المسلم والاسل في مياه متهارة فما يجب وجوه الزواج موجه موجه سنريد بالقياس نكفهم بمجال الطهارة ولا ننتكل منه إلا إذا تيقنا ضده ولا ننتكل منه إلا اذا تيقن بذه ونحن نترك منه الا اذا تيقن بذه او غلب على ظننا انه نجس او غلب على ظننا انه نجس ونحن نترك منه حتىهان كل شيء واسع إلا إذا تيقنا زده ان قوه تصبح قوه يقين يطنم الشك يعني متى توكدنا يقين كما هي ماء النجس اذا تطهر عمل كثيف يقوى اثري ماء الطهارة او غلب على ظننا انه نجس او امشينا كذلك ظنه يتوكمه هي ماء نجس بتغير احد اوصافه فقبل ذلك موجه سوا للنماذ ييقن جذبه او غلب على ظننا انه ناجز بتغير احد اوصافه تطابقوا تطابقوا في يقين يقيناك او يكشنجا في قدرنا يتو ان حتى اليوم اجن ناجز فكبدليكا واحد من تلك الصفات فاعثيره ماجي لتوها التي لا دليل القاعدة الدليل الاول قال رب تعالى الدليل الاول قوله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا وانزلنا من السماء ماء طهورا دليل هذه القاعدة audara rili ya hii athili dhili ya kwanza ni kauli yake Allah Subhanahu wa taala wa anzalna minas-samaa'i maa'an thahura natumitrimshi kutoka mbinguni maji ambayo ni tahara kwa hiyo athili ya maji ni tahara tunapokuwa tunaona maji moja tunapokumu kwa maana maji ni tahara hatuhani kutoka kwa hiyo na kuleta huko mwingine ilipokuwa mtaka tuona اشهد ان هذه القبله هي باطل نجس ولا يقبل لك موجه والدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء الماء طهور لا ينجسه شيء na dalili ya pili ni kauli yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam ambayo Mtume anasema almaa tahurun la yunjithuhu shay'un maji tohara haya yanajisi kitu chochote. Kwa hiyo inaonyesha kwamba asili ya maji ni tahara. Kwa hiyo hiyo ndio kaida ambayo yenyewe kuendelea na jambo lenye kuendelea kwa mabaji asili yake ni tahara. فإذا وجدت الماء فإذا وجدت الماء وشككت نجاته فإذا وجدت الماء وشككت نجاته تلتفت الى ذلك الشك فإذا وجدت الماء وشككت نجاته Fala nastatitu ila dhalika ash-shakk idha yakalma utakamu yakutama wa shakatta na ukawa na mashaka ya uladisuati yani Shaka kai kwamba kana maji kutokana mazingira ambayo ni najisi Fala nastatitu ila dhalika ash-shakk usijukie shaka maji mabaya ukapata na shati je unajisua hiyo shati usigeukie kwa nini kwa sababu athili ya maji ni tohara kwa mojemoje maji sio ono na hukumu mbayo maji ni tohara annabi الاثر في العربي الطهارة الذي كتعارض نيطهار يعني قاعده اللي كنندلها كتعارض نيطهار الجاكل اللي كنندلها كتعارض نيطهار وهذا يشمل كل ما عليها وهذا يشمل كل ما عليها من احجار و تراب واदेश وكل ما علينا من احجار وتراب وجبال ناري لا وزير ادي الكون توارا لنكساني كلا ما تشكوكو جوا الارض كلا ما تشكوكو جوا يعني اسئله توارا من احجار ميونغلي وماوى وترابنا ودومو وجبالنا وملينا اسئله يعني ميزو يوتي بقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا بقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا dari ni kol yake mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema wa ju'ila til al-ard masjidaw wa tuhara na imejaliwa ardhi ngumu mimi kuwa ni msikiti na tuhara mejaliwa ardhi ngumu mimi kuwa ni msikiti na tuhara kwa ni kuonyeshi ya ardhi ni tuhara fatatayammam fi فتتيمم في أي تراب وتصلي على أي أرض فتتيمم في أي تراب وتصلي على أي أرض ما لم تتيقن ما لم تتيقن نجاسه جها فتتيمم في أي تراب وتصلي على أي ارض ما لم تتيقن نجاستها فهاريكو نيجو ولسما نودونغو يوتي ساي يو ممتوميا اينو يوتي يودونغو وتصلي على أي ارض نابوسوالي كوني اري يوتي ما لم تتيقن نجاستها مادام ويو بيكو نا ياقين ولا ذيواك على ذيوت لهو تصاربي وياك ما دام هنا ياكلي وانجسياتك فاذا كتت رجعت الى الاصل الذي هو الطهر فاذا بقا رجعت الى الاصل الذي هو الطهارة فاذا بقا ولا بقوا مشاكه جو بها ونجس وارض رجعت الى الاصل وترضي كالسائل الذي هو الطهارة اثريه ambayo ni tahara pokeona mashaji umeelezekana hapa nilipo kuna nani sio na rugi gaskia atiz kwamba asiri aridhi ni toha kala anazim لا تروث قيامي حط ومات سواء صنع مسلم او كافر سواء صنع مسلم او كافر وتواء لذته مسلم او كافر وتواء لذته مسلم او كافر فتقول تتجول ذهاه تقيل يمو نضها سواء صلى مسلم متواضع يوغو اميتنغلز مسلم او كافر او اميتنغلز كافر فصا متنغلز مسلم او كافر اكرياك تتعارا وسواء لذمه مسلم او كافر نتواثا ام يبقى مسلم او ام يبقى كافر fa Ivan uklam auaweba kapiri atriaki niwa namana kendelezo ya pg wetasema kwamba aliyepokota waziabuho tahiro yao ya madhabili lengo zao ni taha بلن بسبب اثري كتقوى النطاره سيتر كتقوى النطاره ادله قلل ادله العقل دليلي هي اثبت جل في الصيام الطهاره ذلك الدليل الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا ينمون الغنيمه الله عليه وسلم كانوا ينمون الغنيمه منها ابيار من مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يدنمون الغنيمه منها اثياب ولم يامر النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها ولم يامر النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها دليلا قنعه يدي اطيري kwa nabii صلى الله عليه وسلم na ashabah, fa wanabunun ganima hakika mtume alayhi salatu wassalam wa wa yani, al na msahabati walikuwa wanapata ganima na wakati waendo kujana jihad walikuwa wanapata minha miongoni mwa hizo ganima athabu miongoni vergo na ile studana je hata wa waka wanapata ganima miongoni mwa hizo ghanima nguo ولنبي ابو روح ان النبي صلى الله عليه وسلم بغضها ما كوامرش ان صلى الله عليه وسلم يدغ بوكو يكون مشاكه كل يوم اللي بعده بنشغلو توك مكافيء وبتumia nguo na upaka لكن بغيرنا حيو نبي صلى الله عليه وسلم ما كان امامريش كووشا ايزو nguo بده يونيش انما اثريا غلي ادريوا ثاني كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الثياب فانا النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الثياب التي تشترى من الكفار ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الثياب التي تشترى من الكفار وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الثياب التي تشترى من الكفار ولم يقل غسلوا ولم ينقل غسلوا دليل يبيين كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الثياب القوم ان طوبى لله التي تشترى من الكفار امماض ذي القوه الذين يوكتو مكافري ولم ينقل غزوها لا هي منقلي ووثقوا قوم دول قوم نبغو ابوذ والقوم نوضوا قالوا ان ذاه ذو نguo وناجرقليو كومبا مزمه يلقوا فدل هذا ان الثياب الاسرفيها قد تهات وكجديش يلقومبا نguo asli yake nitwah ya ويقول في ذلك الانيه والكرش ويقول في ذلك الانيه والفرس ذلك يفنيوه الى حق تتمطلى انغو ويومو ومابوسات نفنيوه الى حق يعني هو كون هيا قوما اصيل انغو لتوهارا انفنيوا الى حق ويومو كما اصيل ويومو دي توهار كذلك اصيل مابوسات توهار فاذا شكت في نجاة الصوت ارجع الى الاثر فاذا شغلت في نجاة الصوت ارجع الى الاثر ويذا شغلت في نجاة الصوت ارجعي الى الاثر وتطبقوا المشاكه يا عنجس وور رجلكاتك وكوان المشاكه اتى دي غومبا الطهارة التيه الطهارة ان في زيادة الطهارة تكون مشاءة ان ينتغو علا هو نريد كذا قال الناجم والاجار اتمام الاثر في الاجارة الطهارة الاخر في اجابة الطهارة اتلي الدكتور ماوي دوهار كاين اللي يقديه جاوب اللي يقديه كاندika ماوي ندهار لعمومي قوله صلى الله عليه وسلم لعمومي قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وتوهرا لو همم صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا ده هي لما نيجي كوبا اثيري الماء صلى الله عليه وسلم قال ان يسمى وجعلت مسجدا وطهورا يعني زي اللي هو مفهوم يعني اللي هو المسجدنا صراحه يعني هو ان كتب توهات فيستجمر بها فيستجمر بها فيستجمر بها فيستجمر بها هو ينفي الاستجماره هو ايضا في الاستجماره هو ايضا ان اصوب اسريعه لتوها Faida kunta shaka din jadataha rajata ila al-asli Faida kunta shaka din jadataha rajata ila al-asli Utakapakuwa ni munyeshaka ila kunta shaka utakapakuwa ni katika mawe rajaata ila al-asli ان العقل في الحجاره اتقاه قم بالغازي في سماولي تهار قم انه مجتيهيه تكون معه وكان مشاق قم يقول له معه ان تهار ونريد كثرتي قم اذلي معه نهار ومعرفه هذا الاكل ومعرفه هذا ويسكب كثيرا من النعمة ومعرفة هذا الحق يريحك ويدفق كثيرا من النعائم ومعرفة هذا الجسد نجئوا الى ذي هيي جسمك محتاج وكجوا اسديك يريحك حلو لنكف استريح كجوا نسي هي حلو لنكف na yuskitu كثيرًا min al'ala na inaungusha na kupumusha mambo mengi ambayo yanaletwa. kwa njia hii na kujua hii bila kuota sadaka utabaki katika wala huto pata shida. Ukiona maji kuna hukumu katika eneo hapo sio kamaakuwa lakini ya unaji au ikashinda katika jana yako kwamba hayo maji ni ndani ya kubalega moja katika kadhalika katika ardhi yoyote uona baki na yati kwamba pale swala imekuja na kukataza mtu kadhalika kwenye nguo na كويمباو كايجua hi asili wa uzerehe na mambo mengi fikra baita tari wa yinku mta والنفس والاموال للمعصوم تحريم وحتى يجيء الحل تحريم وحتى يجيء الحل فصحم هلاك الله المال ثم قال ابن عابدين رحمه الله والاسر بالابضاع ولهه من النفس والاموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فصحم هلاك الله ما بينه والاكل كلها بضع مقاسين ketika فروج فروجيه كفروج واللحوم من نعما اكلت فروج من نعما ونفذ الاموال نا نفسي نا مال هي نفسي يا ماسو كذلك لا يوى مالي يا ماسو اكيد تصحوتي انا نموت ذولا واك والروح يعني واموال الماسو مال الانسان امبال ماسو تحريمها لي حرام اكيد هيبو بنت حرام حتى يجي الحل inta ka kije kiba halalisha hakka yaji kije kimacho halalisha fahamu hadaqa allah ma yumallu fahamu kuongozi wewe yale unayokijwa ila yani yale bai unayambiwa na kusomewa katika habari za faliza wa wanawake na katika nyama ni haram kadari kana teen yama yake ni haram kadari kama dunia yama ni haram mtaka kije kinacho halalisha koyo hiyo ikiile kuto halalisha katika asiri لا quella ketika hizo que lo alañesha fa hamadallah ma yabilu fa hamad Allahu kongo zewi ya'dunni bimida yakarallab fi hadain albaytayn arba'at umuri yakarallab fi hadain albaytayn arba'at umuri لكن لاحظوا في هذين البيتين اربع امور امتaje ان لازم فيك ذبيلي مجمعه لازم يكتزمي ذبيلي فيها الحرمه افيك كي وفتو لي وحرام الاكل فيها الحرمه افيك كي وفتو لي حرام وليا نايفو فيني الادباع اي الفروج الابضاع اي الفروج فروجك ولحوق نجامى والنفس نافي والاموال نماي هي دي من ال4 في <تصفيق> ندرسين انه حرام الاول الادباره الاول الادباره وهي الفروض الاسر فيها التحرير الاول الادباره وهي الفروض كيف كمان يا باشا نيوت اثري كاتا كا هذ موتش يعني الفروض لي التحريم حرام فيا فروج لي حرام فالامر المستبر في الفروج التحريم فالامر المنقمق في الفروج التحريم جاء بنا نقول له حسنا بال ذملا ونواك لي ترى دي هو اسيالي الاندروي مطلبي في القواعد التحرير جاء بنقوله عندما ketika خرج دناوكه لي حرام الا بعلم المستبيه الا بعلم المستبيه الا بعلم المستبيه سقوط ووجود كنتم حدالشه سقوط ووجود كنتم حدالشه Undepo jua kinatohalalisha nabido mbage katika atī. Hii tu maana kwamba wewe hauta kikali kumwingilia mwanamke yoyote yule kwa sababu asili ni haram. Ilipo kuwa mtaka uwe na yatī na kinatohalalisha kwamba sasa huyu mwanamke ni halali kwako kumwingilia. Watotoza kwa inajuzu kumwingilia wa illa al'aslu fīhā تحليل في يوم نائبو اثير كتابه زوجوني التحليل ادله هذا الاثل دليل هذا الاثل دليلي يهي أصل. الدليل الاول قوله تعالى دليلي اولا بِقَوْلِ يَدِ اللهِ سُبْحَانَهُ والذين هم هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا على إلا على ازواجه او ما ملكت ايمانهم الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانه غير ملوم الا على ازواجهم أو ما ملكت ايمانهم فانه غير ملوم dalili ya kwanza ni kauli yake Allah Subhanahu wa Ta'ala wal ladina hum al-khuruj li muhafidhon na ni wale ambao tupuzao ni wenye kuibada wale ambao tupuzao ni wenye kuibada wanihifadhi tupuzao ila ala azwajihi fi sukuk wa ziwau yani malaiku iimaniho au vile ambao wamerikiwa na mikono yao ya kome yani wale vijakazi wao nisipokuwa kwa kizao na vijakazi wao kainao taimalumi wao kote zao na vijakazi wao wao si wenye kula mume ko kule zao, tupuzao ifpokopo zao na vijakazi vyao, hili dalili kwamba asili ya madhi ya furojeni ya harimu sio ndo asili yake na aya inajulisha wazi kwamba mtu hawezi kuromusiwa kumwingilia mwanamke ispokuwa kwa ndoa au awe ni kijakazi sala Hakuna ha njia nyingine. Hakuna njia nyingine. Na ndiyo maana kwa hadha wakati katika swala hili hakuna habari za ikra. Hakuna ikra kwa mazima ya kwaana msalema jamaa nakuna ikra koanisha kwamba hakuna njia yoyote ambayo itekeshwa mtu halali wa kumngilia mwanamke isipokuwa ndoa pekee yake au kijakwaru hakuna jinni صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء اتقوا الله في النساء اتقوا الله في النساء فانكم استحلت فانكم استحللتم اينكم اذاحلتم فروجنا بكلمة الله استغفر الله النذا انكم اتحليتم فروجنا بكلمة الله, الله في بيلي نكوعي كن صلى الله عليه وسلم قالوا استغفر الله النذا mugupeni الله kwa lawa mugupeni allah kwa upande wa wanawake fa inapo hakika dini itaalantu kurujehuna bikalima la muhalali cha tupuzao hayasi tupuzao kwa kalima ya allah subhanahu wa ta'ala kumubadiliko kwa asiri tupuzao zilikuwa ni haramu kweny lakini Hili ponyeke kwamba athiri kumbe katika habari za tokwa wanawake ni athari kwa maana Mtume صلى الله عليه وسلم akasema inji tupu za kumekuwa halali kwetu kwa kalima ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa والمراد بكلمه الله على الصحيح عقد النكاح والمراد بكلمه الله على الصحيح عقد النكاح ما مقصوديه يا كلمه يا الله وقال الصحيح لي كف عن صلاه ذلك على أن الاسله في النكاه تحريم الفروج فدل ذلك على أن الاسله في النكاه تحريم الفروج فدل ذلك على أن الاسله في النكاه تحريم الفروج حتى ياتي ما يحلها حتى ياتي ما يوكل لها وهو كلمه الله في حديثه يقول انكم اكيد قوت وانواك ني حرام تظواك اكيد تكوناكن حرام تظوا حتى ياتي ما يحلهم كي وهو كلمه الله بلكه كلمه يا الله سبحانه وتعالى وتنوه قو نيكف عن دوره كذلك فلو شك هل فلو شك الانسان هل هذه زوجته ام لا في شكل الانسان هل هذه زوجته ام لا ولو شكل الانسان هل عادي بزوجته اولى او هل هذه جاريته ام له او هذه جاريته ام لا فالاصل الملك فإذا شكل الانسان اعتبروا كون الشك مفت هل هذه زوجته اولى quando يبون راكيه نكيه او سمكه هل هذه جاريته ام لا quando هم راكيه نكيه كزوجته او لا فالافر kama mto atakuwa hali yoyote ile watu wa juu yohalali na mambo kwende ndoa hiyo fungwa sawa na watu wa Israeli ndoa na watu hiyo kumjee walin kutawapo afili katika toko zauni ataheri mpaka uwe na lakini na kitu ambacho tunafalisha la ndomana wengine kwa kawaida tena ikiwa mtu amemwacha mmoja katika zile zake kuna watu wawili au watatu au wanne akamwacha halafu kamtu hawa walio macho. Ndio wale. Hukumi yake na kuaje wapo waliosema kumbali wanaikuwote kokio pokele hapo. Wale wanakoote huko ni Arab kwa. Kwa sababu wale wacha mjunuzu. Ili mtu aende kumwingilia, kienda kumwingilia leo mwache. Nikakwepo haraka. Wengine watakuwa kutapigwa kura. Tutapiga kura bene wale wote. Kifikia moke ya kura ndio tuteye hapo. Hai na chembe kwa sababu habari ya tuku za waki gambla kinakuwa. ni mabomu tonakuwa na nayo basi kwa mwanamke ule ating'e tu na mashaka mbaya ndio ni sahi ya ushaya kumkiona mwanamke au hizi متى قد فنيت كيتو يا كيتو بسبب عذره ketika puku zao ni pasti hari wa wa un nidahi la yahillu illa bi yaminin fa illa bi yaminil hillu اظن النساء لا ياكل الا بيقله الا بنكاء صحيح او ملك يمينه اما بنكاء صحيح او ملك يمينه الا بنكاء صحيح او ملك يمينه فهو واغليا ونawake حقه حلال ان طقوا او ياكلوا Si mtu kumngilia mwanamke isipokuwa kwa uhakiki wa halari ima bin kaan ima kwa ndoa ambayo ni sahihi au milki ya au mtu kuwa anamiliki kile kaza yake kinyume na hivyo inakuwa harifai kumngilia mwanamke kwa hali yoyote ile hiyo ba hao wanasema kwamba hakata kama unko anatajiwa ijibani yukumngilia mwanamke ambaye si halali poke yake bora ya uliokuwa kumngilia mwanamke ambaye ko ati kustaha na wake baada ya za juma asiri katika hiyo mituo siku للتحليل فقد اجد دليل يقيني بانه دليل احاد طيب قال واللهو يعني الاثر في اللحوم الخرمه الاثر في اللحوم الخرمه الاثر في اللحوم الخرمه إلا ما اباعه الشارع من بهيمه الانعام والطيور والاطراق الاكل كل حظ الحرمه الا ما اباعه الشارع من بهيمه الانعام والطيور والاطراق اكيد ككنيامنا فكل لحم نيامه حرام الا ما اباحه الشارع من بهيمه الانعام فكل نيامه او الى نيامه الذي ايه حللش الله سبحانه وتعالى أو تمام محمد صلى الله عليه وسلم من بهيمه الادعامي وكل نيامه والطيور والنهجه والاسماك والتمك فأذنيت جنابه ني الخوف ني هرب فصير الجامد وثني حراب الله عامذ حلاليشه ketika وجاما ndege nasamahi وهذا لهذه <تصفيق> المذهب يا باذ يا مفطح في ماذا يقولون ان اكيد في التيامه ني حرام هي المذهب يا باذ يا مفطح ويتدللون الله تبارك وتعالى ويتدللون بقوله صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت قلب قلم معلم اذا ارسلت قلب قلم معلم فوجدت معه غيره اذا ارسلت قلب قلم فوجدت معه غيره فكتر. فلا تاكل فلا تاكل فانك لا تدر ايهما قتل اذا ارسلت فلقه المعلم فوجد معه غيره فقتل فلا تاكل فانك لا تدر ايهما قتل Tumo kwa Allah waliye Mtume alisema idha alkatha qalbatul mu'alliq wa, wa, wa taqabbu mbwa wako aliykuni ya yani mbwa akufundishwa kwa ajili habari ya habari za uwinda anafundishika mbwa na akatumika kwenye uwinda sasa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 wa la naona lakini kwa shati mbombe miao waala amefundishwa hapo tabio nenda naeta tabio usiende aende tabio acha ana akia kwa pamoja na huyo mbwa mbowe nabaalipo ndokuna nyana sasa mishakufa tumana kona palata kusila umnyana utimle limaza ka'innaka la tadri ayyuhuma qata kasawwa huzumi nimboaye katekale wawili ndo huzumi wakasemwa kwamba hili dalili ile kwamba asili ya nyama ni haram mpaka sasa kuja jambo la yakili linaloonyesha uhalali na kukiwa yoyote ya yote subaha jambo hadi bayilika basi hiyo nyama inakuwa haifai kuiwa ya. Naa hapo ndio tutumia madaka. Kila namkana akachukua ndege. Kweli ndege ya kampili, na kimwakata na nguva tangupe kumbaka. Kwa hiyo kwenda kutokana na ndege, lakini ndege kuliwa sababu kama timani na ni mlezi yule ndege pamoja na mshaka ambaye siye kwenye kitabu swahili na lile jio ambaye amerusha ndani chama yule ndege katoka dawa hakana vikuta yule ndege yuko na ni ala kuliw lakini kama ule ufaji wake amekuta vipya kwenye maji huwa ndege hali kwa sababu so, na ihtimali uwezekano inawezekana jio ndio nimeoa au bali ni mwelekeo chembe ikiche kwa hivyo <laughs> e, tayari ينقضها الحالف بسبب اصيله ينمري حرام فقد دي جمله يقين ما نؤنشها وقال بعض الفقهاء وقال بعض الفقهاء ان الاكل باللحوم الاباحه وقال بعض الفقهاء ان الاكل باللحوم الاباحه اما الاكل في اللحم الاباح لقوله تعالى حرمت عليكم الميت اما الاكل في اللحم الاباح لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة وروم كانوا من الميتة, الميتة. قوله تعالى الا ماذا قيتم به لا قول الا ماذا قيتم به يا ومسمى بعض الفقهاء ان الاثم في نوع من العباده اكيد ازلك في النعمه ني حلال قولك هذا nio haram. He kawao na nterekwa baadhi katika nyamani alibaha. Dalili yao ni kama kauli ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Porque maja'alukum min meeka. Meharamishiwe ninyi mizoga." Na haramishiwa mizoga. Hapo alisema, "Khurima 'alaykum limayda." Ninaonyesha kwamba zile nyama zingine zile لي حلال اذكم يقولوا احنا مشيوا لي ميزوقه وقال اليه هذا الصهيه اللي بهذا القيس بيسوا كلنا جو ميتين فدل ذلك على ان الاكل في اللحوم الاباع لا يجوز يقولوا اذري ككنيامه لي وحلال المسومه حرمت عليكم الميته فدل ذلك على أن الاصل في اللحوم الاباحه كجولج يقول بان ادل في اللحوم الحلال وفصل بعضهم وفصل بعضهم فقعل وفضل بعضهم فقعل ان اللحوم جانب ان اللحومه جانبان ان الحب اللعوم。ان اللحومه جانبان جانب الاثر فيها التحرير جانب الاثر فيها التحرير جانب الاثر فيها التحرير واما ما استورط فيها التكيه او التيعه وهي ما استورط فيها التكيه او التيعه جانب الاثورط فيها التكيه او التيعه وجانب الأسر فيها الاباحه جانب الاثر فيها على الاباحه الجانب الاثر فيها الاباحه وهي الموجوده عند المسلمين وعند اهل الكتاب وهي الموجوده عند المسلمين وعند اهل الكتاب قالوا وقالوا من ذا قفي ومنذا تفي فقال وكيف ما ان اللحوم جانبا في الدنيا ما هي لن팬 ديلي ان جاما لن팬 ديلي جالب الاثر فيها التحريم كن جاما بازو وعند اجلي لي اتي كن ambazo ziko upande konda akili ile nyama ni ya tahari naia maotrika فيها التذكيه او الاستيعاب na hizo nyama ambazo inashurutishwa katika hizo nyama kuchinja huku Kwa nyama ambazo kuna kuwa na sharti ya kuchinja yake ni tahari kwa nyama ambazo zinashurutishwa kuwinda asili ni tahari ikiwa bana ili mbuzi ili awe halali lazima kijwe kwa hiyo sasa asiri ya muhalali wa mbuzi ni atahribi mtatukan swala kuchiji twaika kwa kwa lake shujaa kikuundo قربوا قبيص زغورا سوانا كينغيوني نيو هاو وحلال اما بجينوا او حوين كاعلياته ني تحريم وجالب الاكل فيها الاباحه ما كنا مفاد ابا كيزو نيما اعلياته ني حلال وهي الموجوده عند المسلمين ن ياما بو تسكو يا ياما باكريات ال اباء ديلا ياما بو تسكو يا ياما بو او اسلام قوسه قشيده اسياكي ني قاليداك كندا بو اسلام اتجيليوا يعني اسيا بو اسلام بو akiba wanasemwa kwamba wanachija hivyo hivyo aliyekuwa amekufa wanacho mwenye kuhalalisha wa namna kama hawa huielewi katu mzio ya damu hata kuli sino kufikia wale wasemao dejeelewa nyama zao kwa wao ajili ni haliba kadhalika nyama ambazo zinakuwa katika watu wa kitabu aliyabondwa na sana maana kwao ni kristo asili ya nyama ambazo zinakuwa kwao ni haliba siemkaweza kwao kwa kristo wanarudi hao kwa kisa raga kwa sababu chini pia ni wao wapo ni pamoja wao alipoaibika ili wao wamekuja wakisema bana sio hapo. Chapeo anasema na huko bila sote lakini au sawa ni kwa sababu kila mmoja anayetafuta <Sessizante> alikuwa anafanya nyama hiyo kwa jambo tunakua kwa asilia yake <Sessizante> leo eh na hapa ila kwa kwa kemi yetu wale chomo isambara nyingi na kwa lingumko chinja يتقند بوجه بندر بني هه ستا كتمامي كثير يعني صلاح الدين جوويسلان موضوعه هوو والكتاب على كل حال المؤلف كان الاسر بها التاريخ على كل حال مؤلف يعني الناظر يكتبكم باثيرك كتمامي التحرير نيوهرب يا بسميه وما نبغى يكونوا باحثين شفتت في لحم فإذا شبكت في, فإذا شكفت في لحم فإذا شبكت في أهو لحم هو لحم شاج او كمان فإذا شبكت في لحم هو لحم شاج أو امات رجعت للاصل رجعته الى ال وهو العظم وتتكون الشاقه aktabia na hii kweli nyama nyama ya mbuzi au nyama ya funda kulipo funda nyumba himaar laani sawa chao baiti nyama kweli nyama ya au nyama ya funda hawa ambao wanakoa kwaada asibiaje hapo wewe una rudi tu kwamba ni haram sikia narudi na kuomba nyama ni Hiki ni maana kwamba kuwa na mashaka <coughs> nyama huenza kwa mtu ambaye nyama ilipo kwake kuelewa kwamba ili kweli huyo mtu yale alio ukweli kweli nyama ipo kweli amechinda kwa kauli ya anabi asri yake <coughs> ni tahrih ni atari kwa hiyo hata kwa wale wana uwinda. Huko na sababu mbili ambazo tunazolea mpaka. Sababu ya kwanza ya kuhalalisha ni kwamba mtu alikuwa anawinda, lakini ile ile leo kaja sababu nyingine ambayo sio halali. Wenda mnyao mko mlew majini. Sababu mbili za kusanyika ni kwamba kuna ihtimali hizo mbili. Bas nini? Asah ثم ماذا نعمل بنفسي انا سموا نفسي نفس يعني وكذلك اتر في نفوس التعليم وكذلك اتر في نفوس التعلم لغني ابيك كما نفسي لنحرم يعني اي فائم تضور نفسي يوتي هاي فائم تضورم مكلين وكمدامك او قوموا وصبابه اثري لي التحريك قياسيا والنبوط 3 فقط والنبوط 3 ابتاب والنبوط 3 ابتاب الفصل الاول نفس مع طوله مقسوم معصومة بالايمان نفس المعصومه بالايمان نفس المعصومه بالايمان والقسم الثاني نفس المعصومه بالامان القسم الثاني يتقطب عليه ناخذ محاربه نفس محاربه نفس مجانيه تتمم مقاله فمره الاولى نفس, نفس معصوبه بالايمان هنا نفس ابيون حرام انت قيدو قيطنيو عدو kuiua kwa sababu ya din. Na msulmu, na msulamu haramu mtu kuiua. Bali haramu mtu kumwaga damu ya muislam. Fungu la pili na bil kuna nafsi ambayo ni haramu mtu kuiua na kuifanyoa uduni kwa sababu ya Allah kwa sababu ya Allah Jamaa tunataka kuwajibumi ndani ya mchi ya kizwa kalafo hukokuwa hapa imam atakinyo takribaje ye kuendelea kuishi katika Czech Republic kwa sababu labtoa jiji na kulazimiana na hukumu za dini ya Kiislamu huyu mtu ambaye imamu anukubali aishi kwenye nchi ya Kiislamu pamoja na ufasi wake kwa sababu kwa jiji na hukumu za dini ya Kiislamu huko nafsi yake ni halal kuuliwa na ni haramu kufanya uwi kwa hiyo kwa sababu nafsi yake ni mayasuba bil aman tabaika almusta'mina nafsi yake inakuwa ni haram kuuliwa kadhalika kufanywa uadui kwa sababu pia kuwapata naskari ان حسام نقيب الذي ياتي بنلان من سمنه بعد ذلك مجيء الاسلام في وقت محدد بالتوقيت محدد ان الوجوه اا نوع معلوم لعبال او تجاره فيغضر الامان واجله او بشاره احتقوا انا ينتمنى بقواعد كثير ما اداما ما قوجا قند امام او ملك اسلام امامكيا امرو بهره ومن يغلي تمام اتاموا كمتام هذا هو منتو هاي كاي قمصوا مع حاله ودور ولا حتيتوليوا كما سميتم قرار Moaher ni kwenye, ya Bangladesh kwenye nchi yake kabili lakini chini baina ya nchi yake au baina ya watu ambao hiyo nchi na Uislamu kuna makaburi yanayomaalumu ya muda maalumu ya kutukujana muda maalumu ya maalum ya kutukujana kwa hiyo wale wakabiri ambao baina dola kiislamu na ile dola kuna makubaliano namna kama hii mmoja kati ya wale ambao uko pendo makafiri anaitwa mwahaji kuko na kwa habari baina wa islamu na wao yakutopujiana haramu muislamu kufanyia chochote kwa makafiri wa ndizi kwa hili niakuwa haram damu zao kwa sababu ya tamaa hakika kuna قتل ميتاقوم بالنفس المحاربه قلنا النفس هي ياللي anayepiga ulimwengu amba la ismu awwal fala yajuzu qatlaha mutlaqan amba la qatl awwal fala yajuzu qatlaha mutlaqan amba tgoli to kwanza haijuzu nabta qatl kesho kigawanyo kujuwa wa hali yoyote ile aidha kuiua kwa hali yoyote ilipokuwa itakao kwa kwa la ajili haya لا يجوز ان اسلام قومه او اسلام مغير في حالهم يوتي وكانت مستعله فلا يجوز قتلها ايضا فليس مطلق فلا يجوز قتلها ايضا وهو الذميو والثمن والمعاهه وهي ذمي والمستأمن والمعاه لا قسمه الثاني بيها هاي ثاني بيقولوا كذا هي قسم هي هو بيها لا ينفع ذمي مش هيك زيها الذمي هذا قريب كتاب الجهاد بده يجيء يولعكم مقاله والمستعمل لمنزله والمعاهد اما الاسم الثالث يجوز قبلها اما الاسم الثالث يجوز قبلها فما الاسم المضاف يجوز قبلها ويجب استفناء من الاجل وهي مستثناء من الاصل كما تستثنى من الاثلي نفس المؤمنه اذا ارتكب فائده كما ذلك مثالي يجوز قتلها وهي مستثنى من الاثلي كما تستثنى من الاثلي نفس المؤمنه اذا ارتكبت ما يجب قتلها تمام الثقنه من الاثر النفس المؤمن الذكر ما يجب قتلها تمام الثقنه من الاثر النفس المؤمن الذكر ما يجب قتلها اما في جورهتا ان جوره نقم بالقتل والجواني قيعوا في ذلك مستفاد من الاصل ينقوله التاعتبي انه تسمى الاصل في النظور فالتحرير هنا تنقول مستفاد kwa hivyo inaweza kuliona tatizo ninaweza eh اذا خطا باتباعي هيك بكثرة هذا يعني سبب يكون fanya kitu ambacho kitawajibisha kwa feua cha hadithi ni kuja wazi hadithi ni kuja wazi على دماء الخلق هل اقل تحريم الاعتداء على دماء الخلق قلنا نأكل تحريم الاعتداء على دماء الخلق حتى يأتي دليل حتى يأتي دليل بذلك بالرغم الاقل تحريم الاعتداء حتى يأتي دليل بذلك. فايو اديل ني حرام فجيه هذا, هذا, هذا, هذا الدليل الاول قَتْلُهُ جَائِرَةٌ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَ قَوْلُ رَبِّكَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ لا نفس نفسي التي حرم الله ابل ابي حرميش الله الا بالحق في حقوق الحق ولا ترو النفس التي حرم الله الا بالحق هو هو نفسه اللي حرميشها الله في حقوق الحق فله سبيل ما تتوقع بالحق جميعنا waoje sio potego kazi yao ni ruche ambao muape muadamu waislamu na wao wana bila atio kwa muislamu inabidi yauliwe kwanza koko kwa sababu hata wao bwana bali wauliwe kuna masharti yetu pia. Kosi tu alakuta machinja, kama ata chinja huko pia. Na wazidi kidi. Bali wengine huko teboh wamezili mpaka kimje Kiislamu. Wale makafiru katika mjini Kiislamu. Hakuna mshahara pombo wako ule aliyekuwa kuwetoa baada Na kiongozi wa dola ya Kislam Sitatweje mtu atoke sana kwenda kufanyia ubadhi watu wa namna hiyo Haiwezekani kama ni yake immigration kwa nufizo anayeja kwa kuwa mpakene kugungua muhuri kwenye kwenye passport yake akaingia katika nchi ya Kiislamu hivi marekani anatokea mtu hapo tokea na kufanya wadua wa ududu mtu kama yule hivi mtu anakuwa anafanya madhanda makubwa na tikio huelekea mpaka katika Kiislamu bila mashara kama somo la Arabia hawa wanamwona kufanya dhawa wao bibi wanaipenda sana kumbuka katika upotevu wa kufanya mambo wanaenda kulikuwa katika balozi ambazo katika kiislamu vile hazikua kitu hofu hapa ili na kwa wale wasindikaji kwa amani haifai mtu kwenda kufanya injila lakini mtu anayokosa uhaku katika dini yake anaoifanya ni ndio mwenyewe. Koyo sikina nafsi ambayo yacho kumzara la bidii. Sawa. Adallimtu alikauliu Nabii sallallahu alayhi wasallam. Darul Islam alikauliu Nabii sallallahu alayhi wasallam la yahlu damu mure'in muslimi illa biihna thalatha. لا يقل دم امرئ المسلم الا باخيه سباب لا يقل دم امرئ المسلم الا باخيه ثلاثه السيء بالنفس والنصب لدينه وال تارك لدينه المفارق للجمال تارك لدينه المفارق للجمال دليل ابيكوله yake tu salamu alayhi wa sallam alayhi لا يحل دم رجل مسلم الا بحد ثلاثه في حال ان دم يا متعبان للمسلمين فوقه واحده ketika dan yanu muislamu kwa kimoja kimubadala asaibu dzal yule mzrinipo ambaye amewahi kufanya tendo la ndoa katika ndoa hii alafu kwa sayyid kufanya tendo la ndoa katika ndoa hii yanaweza kume kwa mwana au kama mwanamke alishia أخيل فنه ديني هو نبدي أو أصل ونضبط النظف وانا كتوا على بلاطه يعني كما المسلم أتامو مستوا منجلي وما قصدي بس نيته ولي وطفاه في طهارة والطاهر ديني نيو من فوته دياني علي مفارق للجماعه Yaani kule kwa je kwa dini anakuwa na idhari jamaa. Kwa pia na Kwa asayibu wa kwa Lakini Limana الاصل في اموال المعصومين تحريم ما الاصل في اموال معصوميه التحريم الاصل في اموال المعصومين التحريم ولا يجوز اخذ شيء منها ولو قليلا لا يجوز اظن شيء منها ولو قليلا ولا يجوز اخذ شيء منها ولو قليلا إلا بحجه شرعيه الا بحجه شرعيه حفرت مولى ابو عاد ايش يعني اخذه كتا مال الجامع الصوميه تقولون الجامع الصوميه انه tumshawaeleza lakini tukoje kongunza kwa pamoja akhidi kilezo mali ni haram na kile kilezo mali ni harama wala yajuzu akhudhi kitu menda wala kahit kidogo haijuzu kutukua chochote kilezo mali dala kidogo kama على قرض ان يكون شيء لم يله حجه شرعيه اسبقوا حجه شرعيه مالام ماليه المال يا انت ابي له حرام باقي هيجوز انت تشكو جتوك في ماليات حتى كان يكوني كدوه اسبقوا دليل هذا الاقل الدليل الاول قوله تعالى يا ايها الذين امنوا يا ايها آمنوا. لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل يا ايها لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل لا تاكلوا اموالكم بينكم بالبقى. ديد باق يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراب من الا أن تكون تجاره عن تراب من دليل هذه دليل واضح طويل في اياك الله سبحانه وتعالى واسماءه الذين امنوا يا يمريا امين لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل مسيله مال ذن بين ينه كباطل يعني بعد ينسيل مال لغيرك كباطل الا ان تكون تجاره فيكون يكون يعني اولي اولاد يكونوا بالبشاره ال عن تراب منكم ومالي عندكم وقال ربنا يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل هيكن شيكم باثري ketika مالني هي تحريفه الا كادتنا في وقوع ان تكون تجاره يو بشاره ان تراد منكم ومال بيان وكذا قول والدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم والدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم إلا دماءكم وأموالكم عليكم حرام إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام دليل ابي داود ريحه متى صلى الله عليه وسلم قال ان دماءكم واموالكم عليكم حرام كذلك نذير منذر وديروا الحرامه انقوا بعضا الوالد انت ماكم وابوالكم واعراضكم عليكم حرام فكيف ندين ما يجينون ليش ما ذنوب لينا؟ فله يكونش بابطيل يا مال ني تحرير ني حرام هو حارب مسلم مالي يا مسلم منك او مالي ماثوك Isipokuwa kwa hata hata kama ni kidogo mtu sije kuona bomba bara wacha nichukue hiki kidogo tu kujua na ndonana sana tunakuwa tunawatahadharisha watu ambao wana woga kwenye biashara kwamba wewe usije ukawa unadokoa bila ya ridhaa ya mwenyewe ambaye mkuu tabia bali wala usije ukajiongezea zile bidhaa bei ambayo si aliyokuambia mwenyewe alafu kile tendeani kwa ukanja haikari kisipokuwa mama atakwambia mbona ukiongeza mimi nakwambia uuze bei kama utaongeza mwenyewe basi utajua naweza kuchukua kwa hali lakini wewe unijangia bei ukao unaongeza ili jeu wewe unapona kuchukua hapo leo semendelma mal malm au malmu huwa المسلم والذمي والمستأمن والمعاهد المعصوم هو المسلم والذمي والمستأمن والمعاهد apabila disebut masum ada disebut masum ni muslim muslim amaru الذي وكبر به على كفره هو بقاء بيلااد المسلمين بشرط دفع الجزيه والالتزام احكام المله يقول كثير من الباب امام كثير كفار وقت لا يكونوا بقاده دين الاسلام وشرطا كفوا الجزيه ناكل جميعنا نطبق من ذلك لا هو الايه دي انا ايه كده بس هو يه كوليوا لا بيبيله حرام تشكليوا مالياتي لا المستأمن اول كافر الذي ياتي الى بلاد المسلمين بي وقصد محدد لعمل أو تجارة فيغط الامان يقول كافر قام يجي داخل مجه الاسلام او اجل يقاضي او او اجل بيشاره اتبع امان في وقت لا بيبيله حرام تشكليوا وائنت جوه الشريعه والمعاهد المعاهد هو الذي في بلدين بلدين وكوبه لكن بين بلدين وبلد انخرميرا أحد على شكل الكتاب في مده معينه لكي يبقى باقي kiyakini yake kidafif lakini wengine kiyakini na nchi ya Kiislamu kuna makubaliano ya kuwacha kukujana vita katika wakati ambao umekubaliwa au pia haifai msla kwenda kumpiga wala haifai kwenda kuchukua mali yake kwa njia yoyote ile kwa katiba alafuru kwawa wallahu walla والابواب للباصومه تحريمها لان الاثر في هذه اربعه اشياء الدهر حتى يجيء الحل الذي يدل على التحليه متى يجيء كله كنجدل شيء هو حلال فصحابه وهو ما يقوله هذا قال الله الله قوموا ما يملن ليس ما يميل من الايمان ما يملو من الاملاء اي ما يملى عليك ما يملو اي من الاملاء اي ما يملى عليك ما يملو يذلو من الاملاء jenti lao kila na mai wale milale ma yula aleya kila ambacho unafanywa ila kila ambacho naelezwa wewe ukao na dada u